بوك تو كولم جمانت نيلي في القطار في القطار قسيون رونك برليني هل هذا هو القطار إلى برلين؟ هل هذا هو القطار إلى برلين منغوب متى يغادر القطار متى يغادر القطار م يو برونغ برلين متى يصل القطار إلى برلين متى يصل القطار إلى برلين ندكسم ساكس مدة؟ اسمح لي هل يمكن ان امر اسمح لي هل يمكن ان امر مرونت سيون مينو هذا مكاني أعتقد ان هذا مكاني مرونت تيستوت مينو كوهال اعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني اعتقد حضرتك تجلس في مكاني. كوسال ماغاميس فاغون. اين عربه النوم؟ اين عربه النوم؟ ماغاميس فاغونان رونكي تاغوميسيس أوتساس. عربه النوم في آخر القطار. عربه النوم في آخر القطار. يا واين عربه الطعام في المقدمه واين عربه الطعام في المقدمه kasma voin all magada ai yumkinuni an anama taht ai yumkinuni an anama taht kasma voin keskel magada ai yumkinuni an anama Ejum kinuni, anam fi alwasat? Kas ma võin üleval magada? Äjum kinuni anama fauk? Ajum kinuni anam fauk? Millal me piirile jõuame? Mata naselu ilalhud. Mata nasel ilal huduud. Kui kaua kestab sõit Berliini? كم يدوم السفر إلى برلينكم ييدوم السفر إلى برلين <تصفيق> هل القطار متأخر؟ هل القطار متأخر <تصفيق> هل عندكم شيء للقراء؟ هل عندكم شي للقراء ؟ Kas sin saaks midagi süüa ja jööa. Hal toojduu hena asjaid lääkse ja jööa? Hal toojduu hena asjaid lääkse ja jööa? Kaste ärataksite mind palun kell Teksti ja raamatu leiad aadressilt wwwbook 2de